السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الكوكب الجميل تعال بسرعه نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونركب سفنه الفضاء ونطلع للكوكب اللي احنا عايزينه ا ل ن ه ا ر د ة موعدنا مع كوكب ا ل ب س م ة عشان ك د ه تجد ان النهر مزود ع ل ش يعني م جرعه البسمه شوية ل ا فعلا م ح ت ا ج ي ن ك لنا ان احنا ربنا ي ك ر م ن ا ونحن ب ق نحن نحن نحن ن ا ن نحن ن ح ع ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ا ن ح ع نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا و ن نحن نحن نحن نحن ا ح ن ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن م ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن نحن نحن ن تعالوا سكان ك ب ده و ل ح ق ق ي ي ة ع نتعرف ي الكوكب ا ا ل ب ده ذ ل الخصوص ى وجه فيه مفيش ي في غ قصر واحد بس على م البسمة والرحمة محمد الكون والليل والتواضع هو حبيبنا كله هو ده ص الله عليه و س ل م ت ع ا ل و ا بسرعة ن ب الكوكب ن نشوف ي ازاي وتعالوا النبي علم ن ده ل ل ه ازاي س المسلم م ة لا تفارق وجه ب ده ا عجبا لامر المؤمن م ر ان أمره كله شكر فكان فكان له له اصابته صراءه خير خيرا خير ضراءه صبر ان وان اصابته الله. وليس ذلك ل أ ح د إ ل ا للمؤمن في كل ا ل أ ح و ا ل ابتسم الحياه جميله ابتسم ربنا رحيم ابتسم ربنا هيغفرلك ذنوبك ابتسم ربنا هيكرمك في الدنيا وفي الاخره بس تحسن الظن ه وتعالى وازاي تتتمش ما بالله ن سبحانه ا و ت ع ى هو ا و و د د و الودود هو التواب هو الغفور هو الرحوم هو, الرحيم هو الشكور الرحيم سبحانه وتعالى جل جلاله محتاجيني يجمعنا النهاردة ولا بنقول العكس لا الحياة وعليكم على الخير فعشان كدا ان احنا ابتسم او وابتسم عنوان كتبنا ربنا دائما وده يعني نبتسم تحزن تحزن ت ا ل و ا نشوف اخوي وحبيبي مواقف ج م ي ل ة جدا ابتسم وضحك فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اول موقف عايزين نقول قبل المواقف عايزين نقول يا ج م ا ع ة ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو ا ل ق س و ة و ا ل ق د و ة ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ل كان كان النبي, النبي صلى الله عليه غ ض ب هو أ م ي صلى الله عليه وسلم النبي كان بيتعب أ ز و ا ج ه ويمزح مع أ ز و ا ج ه وكان م ا ل بيته ب ا ل س ع ا د ة رغم من ع ل ي أ ع ب ا ء الدعوه وتبليغ الاسلام ل ل ل ن ل ب ي كلها للانس ل والجن ي و ا مبتلى صلى الله عليه والبشريه س ل م الناس الأنبياء هو ا محمد صلى ل ل عليه وسلم يضرب وسلم على ويرمى ويرمى الجزير ظهري النبي بالطلاب ويتهموا في ارضه وتسع مؤامرات لقبته ومع كل ده يبتسم ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم إ لا يعلمون ه مرضاهم الله المصطفى وسلم الأمين وإذا بالحبيب عائشة تسابقيني قالت يقول صلى عليه سبقك شو بقى ا ل ح ب ب اللي ي ك و ن ب ي ن ا ل ز والزوجة و ج يا ر ب من بيطني يا رب ك ل بالحب والرحمة والمودة كل أزواج المسلمين كل ن بين ا يا أزواج رب وزوج فهي ت تزوج ا اللي شاب ة لم يا لم وزوج كل رب عز وجل أن ع فى شباب و ب ن ا ا ت ل م س ل منها ي إ ن ولي و ذلك ل ق ا د ر عايشه ل ي ه ف ن تكسر في ا عهد د كم ش برضو كان خارج معاه ه فتقدمه قال لها السابقين ي له قالت ي فكنت قد حملت اللحم تخنت شويه ا وكان يعطي كل ذي حق حقه صلى ل ل ا هو عليه آ ل وسلم ه هو اللي علمنا ان احنا يبقى في حق لله ده اول حق واعظم حق في حق لكتاب الله في حق لزورنا ا وضيوفنا في حق ازواجنا ل في حق ا ل ب ا ء ن ا وامهاتنا في حق ا ل ج ر ا ن ن ا علمنا الحقوق كلها بابي و امي صلى الله عليه وسلم تعالنا المواقف الجميلة اللي تاني الله نشوف موقف من برضو نبيك تعرفك عمره ما كان ابداً واخد الدنيا و كده م في ل صلى الله عليه وسلم ولا ه ا يوم الدنيا بساطة ل الايام بحقها عايز, عايز ن الله ل ل ه س كان كام الاية الحديث الروال من نسائي في يوم يوم بسناد النبي عنده امنا ع ا ئ ش ة وجالس ف ك ت امنا سوده فامنا ع ا ي ش ة ك ط ب خ ة ط ب خ ة كده اسمه الخزيره ا كانت امنا ع ا ي ش ة يعني مش ماهره ا و في الطبيخ فبتقول لامنا سوده كلي فقالت لها مش هاكل فقالت لها لا ت أ ك ل ن او لالطخن لا ا ا وجهك يعني اما تاكل اما هكور ورم ا على طول في وجهك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في دي كان, كان يعني متكئا ل ل عليه ه وحطت س ل م و رجله اليمين على امنا عائشه ورجله التانيه على ل م أمنا على امنا ورميها سودا فالنبع السلام ضحك وبعدين شايل كيانو عايزوا خدي حقك فراحت أ م ي ن ا سودا ر سود ب ع ما شاء الله جسمها ك ب ر من أ م ي ن ا ع ي ش ة و إ ي د ي ه ا ما شاء الله يعني ك ب ي ر ة فراحت م ك و ر ة بقى ك ر ة قدها تلات أ ر ب ع مرات وراحت واخدها ورميها ف وش أ م ي ن ا ع ي ش ة والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك ب أ ب ي هو أ م ي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم شفت اديه ب س ا ط ة وحياه ج م ي ل ة وفيها اريحيه وفيها حب وفيها سعادة بيوت م حنان وفيها بسمه وفيها سعاده ن ي ا ك ل ا كيف تعبد ربها عز البيت بيوت ت دا ع ل مليانه ا د ن كلها يحبوا إزية ب ر ا وإزي ايمان ر ب و ه إزي اتبعوا ب ن ا وسعاده دا بيت ل ك و ن هو لفيه الله بيوت وسلم ورغم ملي كانت صلى ذلك سؤال وجيء ا ل هي امراه ل كبيره في السن عجوز فتقول يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله انك رسول الله اادخل الجنة؟, الجنه قال لا انه لا يدخل ا ل ج ن ة عجوز فالمراه أ ة ولت والت وهي ع معناها ن معناها ايه اولا عشان ك ب ر تبكي خلاص اخش الجنة عمالة انش فحزانه ت بكاء مرير ل السلام حسن يعني ممكن بالله وبعدين الموضوع نبع بجد يعني اعزم يعني تاخد ايه حسن ممكن فجأة ف ح اشار اليها قال إنك لا تدخلينها انك وانت ع جدا و ز انما ت خ ل ي ن ه و ا شابة صغيرة اما ن ت سمعت صغيرة المولى ع قول ز وجل ج ان انشأناهن انشاء ف ع ل ن ا ه ن ابكارا عرضا اطرابا العروب هي ا ل م ر أ ة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق و ا ل غ ر م لزوجها في الحلال م ش ل ل ب و ي فرنس و بعدين و ا ط ر ا ب ا يعني في سن و ا ح د ة و دي ت ح ل م ش ك ل ة ا ل ن س ان تعرف ان اغلب السن ن ا ل ن ا ر ض ة مشكلتهم ا ي كسل الاخت مثلا عند ي كم س ن ة اخت فتقولك عند عشرين سنه بعد ع ش س ن ة تسألها تقول سنة لك وماشى عندي كم سنة واحد في ا ل ت س بس ع عبش ة تاشر ما ازاي الموم ي ع ن ي ي ه ما بقت ت ح حد ب ب ش يعرف سنها. في سنها الجنة محل المشكله كلنا على سن سيدنا عيسى عليه السلام في سن ثلاثه وثلاثين س ن ة حينما رفع عيسى عليه السلام الى السماء عليه الصلاه ة والسلام اخوي وحبيبي د كان م والسلام ق ف من موقف نوع ا تعالي نشوف موقف رابع اصلا الحبيبة على فيه الحديث ايضا رواية ترميذي نشوف موقف وسلم برضو بس حسن الله كان كان دميم الخلقة جميل جدا اسمه زاهر كان فقير جدا وكان ذميم الخلقه ي د وكان ذميم الخلقه وكان سبحان يبيع قماش من ل ي ا م هو بيبيع أماش في الاسواق و وبيقول من يشتري هذا الثوب من يشتري هذا الثوب جاي حبيبك صلى هذا هذا وراح حبيبك جاي عليه ل م ح ب ب ي ن جميعا مغم يعني من يعنيه وراح وراء واخده و بالحضن ا ايه ومن يشتري هذا العبد ومن يشتري هذا ل العبد يشتري يشتري ومن ومن ف إ ذ ا بزاهر أ ح د يفكر كده ب ا د ي ن مين دي هي دي حد ي ت و ح عنها ب ا د ي ن النبي اللي والله ص ف ه إبناء أنس إبن ا م ك رضي ا ل عنه والله قال ما مسست ما شممت مسكه ولا ع ن ب ر ة أ ط ي ب من ريح النبي ولا مسست د ي ب ا ج ة ولا ح ر ي ر ة أ ل ي ن من كف النبي صلى الله عليه وسلم فاول ي صلى ل ل عليه ه س ما ألين من ل ل د ب ا ا ج و حس ر ي و ا ا ل ت ب بأبي ر ق وأمي هو صلى الزاهر ل عليه وسلم فأول ه إن ان لا يمكن تكون ايدين حد إ ل ا ايدين النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظ للنبي السلام تذار وقال انما يقول من يشتري هذا العبد قال ا ذ ا تجدني كاسدا يا رسول الله انا اللي زي لو هيبداع ما يسويش حاجة فقال النبي الله انك الله بكاسد رواية انك الله غال يا الله هذه ثور جميلة جدا من مزح النبي صلى الله عليه وسلم عشان الشباب اللي طلعين الدنيا ومفكرين ان الانسان لما الشارع ال عند عند من طلعين ومقفلين ومفكرين ان لو له صلى عليه وسلم لست جميلة صلى عليه وسلم علامة زيه يسويش غير وفي غير يمشي في مزح ومبوز هذه ثور وضرب إن دي علامة وقار دي عم يكشر واني لابد من ذلك بالعكس الناس اللي بالصنف ده جماعة كانت سبب في صد ناس ك ت ي ر ة جدا عن الالتزام وحب الالتزام وحب هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده ب ق و لو يا جماعة الخير جماعة ص ت ن ا و كده و ن ا و وسلم لو النبي الله صلى عليه تدع حد يقول لي لا لابد من ا ل ت ك ش ي ر و لابد من ايه ولكل مقام مقال اخوي وحبيبي الاصل في الدعوه ة ان داعية الاصل ان مسلم الى ل ل في انت سبحانه مسلمة بسركياتك باخلاقك بمعاملاتك بامنتك بصدقك بوفائك بكل وتعالى والاصل ان انت داعية الى الله يعني كما يقولون اخلاقك كما ع م ل رجل في أ ل ف رجل أ ف ض ل من قول أ ل ف رجل في رجل العمل أ ق و ى من القول يا جماعه ة الخير عشان ك أذكر مرة ق ا ب ل ت فبادرتش واحد طبيب معاه فبقول طبيب ب لي يا معاه خ ت ك ي ع تتدعو بتسمعك يعني ن أنت وملايين أنت ي إلى الله يعني انت س ا ب ك اعظم منه قلت له مين قالك كده انا بتكلم انا شغلتي اتكلم وبص واوصل ن ت بتريح ناس كتيرة ك وفي وفي تفرج ا للناس ت ق ي م بفضل الدين ل ه اكتر من ان انا ق ع اكلمه ولو سنة س ن ت بفضل الله سبحانه الله وتعالى ل ك و ي ا ح ب ي ب ي علشان كده محتاجين ان احنا نحول الاسلام لواقع عملي الناس تشوف اخلاقنا تشوف معاملاتنا تشوف بسمتنا تشوف معاملاتنا ا ل ط ي ب ة يحبوا الدين من خلال اسلوبنا الجميل انا اعرف شباب كتير جدا التزموا بسبب ب س م ة ناس يعني ب يقولي ل مثلا ماشي في الشارع وزهقان وتعبان ويعني الدنيا مسوده في وشي فجأة ايه واحد ما بشوش احب、الالتزام. اعرب منه. معه بقى ص ب س علشان كده ح ب ي ب ت ت ص ل عليه صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه صدقه شوف احنا دلوقتي اهو في ا ل ف ض ي ا ت اهو وبنبتسم قدام ملايين كل بس ما وصل المسلم بفضل الله بصدقه الصدقه دي مش لنا لي وبس ليا وللمخرج وللمصورين اللي معانا والقائمين ع ل ى ا ل ق ن ا ة وكل من يوصل هذا الخير بفضل الله ت ح ص ل في ميزان حسناتي صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى نشوف حال ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ب ر ض و مع ا ل ب س م ة ا ل ج م ي ل ة دي ومع المزح الحلال الجميل تخيل ان بعض الحلال ان الصحابة تخيل كانوا يتبادحون بالبطيخ تخيل يجيبوا بس بعد ب ب ايه ي على تصلى ح كان صلى ل ل عليه وسلم ه ك ا احد الائمه الكبار لا الحقيقة اذكر اسمه الحقيقة في يوم الايام اتسجن فلما اتسجن قعدوا جوه يعذبوه ويضربوا فيه ويقوموا بس المهم فاجئ ا ل رئيس السجن ب يقول له تفضل يا امام يعني اطلع للزنزانة في السجن ط ع بتاعتك لزنزانة ل ا فقال له مش قادر فوصى واحد من السجنين اللي موجودين قال له شيل الامام وطلعه ل ل ز ن ز ا ن ة بتاعته ف أ و ل ما ش ا ف ك الامام ن متغاظ عمي ع يضربوا بيالهم فيه س ي ن ف ض منهم ف أ و ل ما راجل السجان راح شاله في خ ط ف ه فراح ا ل إ م ا م ب س ي ه كده قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و إ ن ا الى ربنا م ن ق ل ب و ن يعني اعتبروا دابه مسطوط عليها يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني عشان كده بنقول يا ج م ا ع ة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقولك ان انت لما تدخل ا ل س ع ا د ة والسرور على حد ده من احب الاعمال ع م ل الى الى ر بإستاذ الحسن لني النبي محمد صلى الله عليه والدليل س ل أحبةwith م سرورٌ خ ه على مسلم الله أكبر أي سرور أي سرور لو كان مبسيط مبسيطة جداً لو تدخله على ا ل س ل بفضل حبيبي الله الأعمال دي من أعظم أقول ك ل ا ي ن ب غ ن ت ن ي ك و ن في شيء من ا ل د ع ا ب ة و ل المسح ا الجميله ة ال ا ل ا ال د ف ة و ل المسح ا وده الجميله كانوا سبب ا ل ل انا عايز ق و ل ح ا ج ة يا ج م ا ع ة س ح ن الجميله ام د ا ا ان نحتملش ا ا ت تبقى ن ك ا هزار و ح ك ولعب ل ا طبعا م ا ينفعش س ح ن الجميله د ا ش غ و ل ة بامر د ن ربنا ا ا ق ي عن ا ل م ه ذ ا ق ا ل انه لقول فصل و م ا هو ب ا ل ه ز شوف هذا لكن د ي ينفعش ن القرآن إنه وهذا لقول فصل وما هو بالهزل ما فصل ل بين الحين والحين أ خ و ي وحبيبي لازم يكون في ه ض ع ا ب ه بسيطه و م تبقى فيه م س ح ة ج م ي ل ة م ا ي و ش ل كدب ولا فيها س خ ر ي ة من حد حاجة جميلة جدا قانا جميلة جل وعلا وانه أ أضحك وأبكى ن ه هو شوف وقدم ل على البكاء فالأصل الاستبشر والأصل البسم والأصل هو السعادة والأصل هو السرور ض ح ك كل على وإدخال السرور هو هو هو هو م حولك, بسمتك تدخل السرور على كل اللي حولك. وأنه هو أضحك وأبكى ب ر ن اضحك سبحانه تعالى ما قالش وأنه هو أبكى وأبكى وتعالى ما قالش لا قال وأنه وأنه هو هو أ و أ ب ك ى وقال صلى الله عليه وسلم كما ا عند لو ت ن الحسن م ذ ي بإستاذ تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إ ل ى الصعودات ت ج أ ر و ن إ ل ى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش بداية النبي أبدا طبعا الحديث جمدة ما قليلا الله ما لما لا حياتك إيه؟ يقول عليه لو تعلمون ما أعلم إيه؟ لضحكتم ولم صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لما ضحكتم أبدا. لا طبعا لأن لو ضحكتم ولذلك م من ا فيهاش اي شيء ط ر غير ف ة المنسحة او او او الدعابة أو غير ذلك هتبقى ا ل حديث ي ا ة صعبة ومش ه ت ق ر تكمل ف الجوانب التانية ح ن ظ ل ة كلنا ح ف ظ ي ن ه وعارفينه بفضل الله وإن كان في بعض فقال له يا أ ب ا بكر نفق ا حمض الله قال او ما ذاك اللي خلقت وكذا قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف ي ك ل م ن ا عن ا ل ج ن ة و ا ل ن ا ر ف ك أ ن ر أ ي عين ف إ ذ ا ما خرجنا من عند رسول الله وعفسنا ا ا ل أ ز و ا ج و ا ل أ و ل ا د والضيعات ذهب ما ن ج د فقال أ ب و بكر أ و أ ن ك لا تجد ذلك قال أ ج ل قال لو أ ن ا والله أ ج د ذلك فذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ن عن ا الج يعني كأننا ا ش فاذا ن م عينينا ف إ ما خرجنا من عندك وعفسنا ا ل أ ز و ا ج و ا ل أ و ل ا د و ا ل ض ي ع ا ت ذهب ما نجد فتبسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وقال لو أ ن ك م تدومون على ا ل ح ا ل ة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن الله فرشكم وفي يا حنظ س ا ع ة وساعة ساعة وساعة ساعة يرتفع ع ساعة ن ي ف ي م ا م ب ا ل ع م ل ا ل ل الخوف ص ا وساعة ح ف ي ا ل إ م ا م بالعمل الصالح وساعة الخوف في بالعمل والمعنى الثاني س ا ع ة تكون ل ل ع ب ا د ة و س ا ع ة تكون ل ل ط ر و ح الذي تستعين به من خلال تلك المباحات ث على ط ع ة رب الأرض ا ا ل و و س م سبحانه وتعالى هو الراجح وتعالى هذا عنده هو ان الانسان لابد يكون له س ا ع ة مع المباحات يتروح ده ا في الحلال الطيب بعيد عن م ع ص ي ة الله سبحانه ت عشان ا ل ى ع يستعين بالحاجه ده ي على طاعه ة ا ل ل س ب ح الله ن ه ت ع ا ى وديك م ث ا بسيط واحد و خد ز ج ت اولاده قال تعالوا ان البحر شوي في مكان ما معاصي ولا في ولا شوية فوش ويتمشوا على الكلام كله تمشى حبيبي حبيبة فيه فيه وكانوا د و ل ه مشوا وترمس و ا ل ح ي ا ة ا ل ج م ي ل ة اللي بياكلوها دي تمام ت وانبسطوا ش و ي ة وتفسحوا ورجع بقى البيت قالهم ل يلا بقى ن ان شاء الله وربنا بقى والأم شوية الترويحة يصليوا ويقروا وتعالى ويذكروا يكرمنا ويستغفروا الفجر بقى كتاب سبحانه ويسبحوا سبحانه نصلي يعني أنهم فكان كان نشوف قيام الليل الله يعني شوية الجميلة اللي عملها ساعدتهم على قيام الليل في كتاب الله سبحانه الله يوموا للصلاة الفجر فكان هذا العمل كان طاعة لله سبحانه وتعالى تعالى ديت في على لله نبي نبينا كريم عليه عليه وعلي السلام أبضل صلاة قال جل وعلا و حتى ش ر والطير لسليمان من الجن والإنس والطير فهم يوزعون جنودهم من فهم ح اذا أ ت و ا على وادي النمل قالت ن م ل ة يا أ ي ه ا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم المقيدات بيقوله بيقوله من دائما العلماء من ضاحكا قولها الله بيقولوا العلماء بيقولوا السياق من المقايدات ممكن ا ل ب س م ة تكون ب س م ة فرح وممكن تكون بسمه ة غضب طب ن سيدنا سليمان ربنا عنه من قولها. طيب لما سيدنا بن ا قال ايه ضاحكا قولها لما فتبسم طيب مالك تخلف كعب عن غضب ز و التبوك ودخل وسلم عودته من تبوك النبي الله قال فلما على صلى عليه رأيته تبسم تبسم حين من م غ يبقى النبي ايه ايه تبسم تبسم ايه المغضب كعب بن التبوك هنا هناك زعلان لان عن لكن مالك تخلف عمل غزو قال فتبسم ضاحكا من قولها يبقى السياق من المقيدات زي, إيه؟ زي قول ايه ل ن ب صلى ل ل ا عليه تستعمر لعريز علامة علامة شاع طبعا شاع يعني وسلم البكر وليه والثيب قال يا رسول الله البكر、تستحي. قال إذنها صمتها. لما تسقط البكر الله الارض يبقى دي علامة إيه؟ علامة طيب لما إن النبي طلق يا تستحي جي يا في يبقى دي ايه طيب اذنها صمتها اوه موافقة ومخصفة وضحكة موافقة ازواجه تستأذن تسقط عمر ان بنت تنبصة خبر فذهب بن الخطاب كان كان كلها خطأ يريد أ ن ي س ر ع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن أ ذ ن ل على خ ا د م أن أ ي له النبي صلى الله ن ب ي ص ى ا ل ل عليه وسلم فدخل فاستأذن له ل ا ن ب يرد فلم ي ع ل ي ه عدم رد ان ل ب يكون هل هنا ت ع ل م م ة ف ق لا طبعا كتعلامة ل طبعا رفض أ ا ل ن ب ي ك ا ن م ق د ر ا ل خ ا ط ر صلى ا ل ل عليه ه و س ل م إ ذ ن هنا اذنها ص يكون ا صمت ل ن ب ي ك ا ن ر ف ض ا ولكن ي س ا موفقها ف ي ا ا ل ي ك م ن ا لديك م ق ي ا ت ط ب شبه هنا بقى في هنا و مخطئا ويقول انت بتقولي ا عمر ا ل ش ي خ محمود ر ب ن انت ا يا ا لي كلمة كنت عمل تقول ب س م ة وش ا ل ب س م ة ده ربنا حتى في ا ل كتاب بتاعه في قرانه لا ي ح بيقول ا ل ف ر ح ن ت لي بسمة وفرحه و ان ب س ط و الله يا و لي اكتبت فمع لا يحب الفرحين ا ن ن س ا م ط غ ا الى درجة الكبر والعجب عياذا بالله لمحالة ا ا يوصله ويوصله ي و ل درجة زي م اما حصل ن قرون ن إن ه ل الانسان يحب ا ف ر ح ي ن ل اللي, هو اللي, هو اللي هو الفرح المطغل اللي بيخل ل ف ر ح ا هو إ يطغى ع البسيط ز ا هو ت أما ا ل إ ن ا ا ن ل ب س اللي بيضحك وبيبتسم بدون طغيان وبدون بغي وما برضو الوسط أوي أوي ولا أوي أوي وسط وتعالى مع أمة الأمة أمة الكام بقاش نهار ساعة التكشير الله سبحانه تعالى, طيب تعالى في عجالة اللي ليبقى يبقى بفضل طيب ضحك ضحكة نحن كده له فضلين إيه يعني يعني سريعة 24 في في دي يعني هل انت عايزنا نمزح في كل وقت طبعا لا حشل اللان هل عايزنا ب ر ض و نمزح ب ك ث ر ة يعني او بشكليه لا تعال نشوف الاداب بسرعه بس بعد ب ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول ادب عليه وسلم كما عند ابن ماجة لا تكثر لا تكثر. من المزاح صحيح الاكثار كما تكسر الضحك نقلش تحكش اخوه و ح ي عايزين نفهم النصوص بقى عايزين نخلي الناس تحب الالتزام وتحب الدين بقى بجد ق ى ب ك ف ا ي ة بقى عشان كفاية تفشيله وكفايه ان الواحد يطلع وشه كده عابس والدنيا صعب ة اوي بالنسباله ن ب ا ل ا اصلا في خنقة ما يعلم ر ب ب ن ن ا ا س ح وانه أ أضحك وأبكى ن ه هو ل ب ي صلى ل ل ا ع ل ي هو س ل م ق اضحك ل لا ل ا تكثر وابكى ه ذ ليس نهي عن عن الضحك وإنما نهي عن الإكثار في الضحك قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك ل ل نهي نهي في تميت عن وإنما عن فإن ا تكثر كثرة ق فعلا يفضل قاعد 24 ساعة يعني ما ينفعش عما واحد ما ح يفضل ساعة وإلا فعلا القلبه الحاجة الثانية الدحك اللي ا ع يموت و إن طيب هتضحكه اوعي يكون فيه عشان تضحك الناس اللي حواليك تضحك قال صلى الله عليه وسلم حينما س أ ل ه ابو ر ا ي ل ه والحديث رواه الترمذي في سند صحيح قال يا رسول الله إ ن ك تداعبنا يا رسول الله رسول ده أنت بدعبنا ولكني ن ص د ح ك معنا ى الله قال عليه وسلم قال أجل ل و لا أ ق و ل إ ل ا حقا الله أ ك ب ر ب أ ب ي هو وامي و ن ف س ه وروحي صلى الله عليه وسلم بيقول بدعبكم أبي بسناد بليت أيوة لكني عليه عندي زعيم يعني في زي اللي بيعملوا أقول حقا وقال وسلم داود وسط وإن لو هو له لا إلا صلى الله الحسن أنا الجنة مرة أنا أنا ضامن لمن كان الناس نكت كما الكذب مازحا مازح بعض ترك وعمل إيه حتى أحب إزاي وقض الشعف شرائط شري وين ك كذب ل ه ا ف كذب هذا ا ل للذي ى ل عليه وسلم يقول لك ل ه يعني ده ا ده يحدث الجنة ولأ كمان دعاء لمنطرك كما ي القوم فيكذب ليضحك به القوم وين له وين له يبقى و و ي اللي يقعد يقلف حاجات كده عشان يضحك ل الناس حاجات عشان كده ا وخلاص هذا ل ويلوا له ويلوا له ك ذ ب ب ي اول ادب من اداب ا ل م ذ ا ح عدم الاكثار تاني ح ا ج ة ميكونش ا ف ي ك ذ ب تالت ح ا ج ة ان ميكونش ا فيه تجريح لحد ماينفعش جماعة يا ا لا خ ي ر م يسخر ن ف ع ش منه حرام لا يصخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ا و ع حد ي ص خ ر من حد ان اكرمكم ا عند الله ا ب ق ا ك م ك ا ن و ا بيسخروا من سيدنا بلال رغم ان سيدنا بلال انبع السلام قاله ان ا ل ج ن ة مشتقالك بلال ان ا ل ج ن ة لا تشتاق الى ث ل ا ث ة علي وعمار وبلال وفي الواقع ي التانية سلمان. فأوعى من حد رب في زيت ة سلمان بالك فاوع اشعر اخبر بالابواب لو خدت تسخر من مرين مدفوع رب حد س م ل ى ا ل ل ه ل ا ب ر م م ك ن ي ك و ن الانسان انت ن اللي بتسخر م ه او ت سلمان ت ه منه ز أ يكون ا ف ض عند ربنا ن واحد ز ي ا بالك فخب تسخر الحكاية من من حد دي اوع اوع تسته أ ن يكون الضحك أ و ا ل ب س م ة بقصد الترويح عن النفس وايناس ا ل آ خ ر ي ن وليس بقصد أ ي شيء آخر ك اخر ل ل ا ا ا س ت ه ز ء من آ ي السخرية من الناس أو إن احنا نجرح في غيره يبر فيك أخوي وحبيب ن من الناس أن احنا نجرح ربنا أن أو أو أو وأخت بقول وأقسم الفاضلة بالله لك لك بسمتك حد خ ط و ة في طريق تمكين لهذه الامه أ م ة ل ب بجد ا ر ك ة ل ي انت لما الناس هتتألف قلوبها هيحبوا الالتزام هيلتزموا هيا ربنا هيكرمنا لما نقوم كلنا الإخواننا في في في العراق في الشيشان في أي مكان ربنا دعائنا لأن في الوقت ده هنبقى فعلا نقوم ندعو فلسطين لأن هنبقى للناس تتغسم هتتألف هيستجيب أخرجت خميرة فرش في في في في في في ده أي أمة غزة ببسمه و ا ح د ة ممكن ربنا يكرمك وناس ك ت ي ر ة جدا تلتزم ت ت ف ح و و ب ه ا ل ت علي ى د ك ببسمة ايديك ح د ة ممكن ك أخوات ت ر ة يلتزموا على اديك خلينا ما شاء الله يعني هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني حبيبنا قسوتنا وكدوتنا ما شاء كده هو محمد اللي كان بسامة المحية وكان يأمرنا بالبسمة يقول تعالوا ب س المسلم م ك אחك في وجه أ صدقة ت نكون و تعالوا ع صدقاته ن سبب في ه د ا ي ة الناس في كل زمان وفي كل مكان تعالوا, نفهم صح. تعالوا نرفع ف ه م د بنصح ن تعالوا شعار البسمه ة البسمة ما وما زلنا نتشبع ونتشرب من بسمة زلنا زلنا النبي ا على صلى ل ل نتشبع ونتشرب كوكب عليه نتعلم على عليه على الصعاط وسلم زلنا النبي صلى الله عليه وسلم البسمة لا المشاكل ياد إزاي محيانة في في وجهان وما نكون ان احنا تفارق أبدا في حاجة يعني انا اذكر أم اقول ل ل دماثالة ه يرحمها طول لها امي حتى وانت مريضه مبتسم وتقولي طبعا يا يا ل ف بكل أ ل م نفارق كوكب ا ل ب س م ة عشان نرجع مره تانيه ة ترى لكوكب الارض ل ه ده ع ف ف ه الله بكرة وحبيب إن يعني شاء ا ا ل أخي وأخت ل بالله عليك خليك بالسام المحية صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا ة حبيبك سبحانك وبحمدك أشهد زي أستغفرك وأت أن أنت بحبكم في الله والله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته